بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسراب عبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله أسراب عبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وأتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلناه هدى لبني إسرائيل لئلا تدخلوا من دوني وكيل ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا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 ويدع الإنسان بالشر دعاء وبالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنعار آيتين فمحونا آية الليل فمحونا آية الليل وجعلنا آية النعار مبصرة لتبتغو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 وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتَرَفِّيَهَا أَمَرْنَا مُتَرَفِّيَهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَرْنَا هَذَا الدَّمِيرَ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَأَ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا من كان يريد العاجل تعجلنا لو فيها ما نريد عجلنا لو فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها يصلاها مذنوما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك فأولئك كان سعي مشكورا كلا نمد هؤلاء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 إن المبدلين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربك كفورا وإما تعرضن عن مبتغاه رحمة من ربك ترجوها فقل لهم فقل لهم قولا ميسورا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 وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوْ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نَفُورًا نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِإِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا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 وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إلَّا نَحْلُ مُهْلِكُهَا قَبْلَ أَيَّامِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُهَا أَوْ مُعَلِّبُهَا عَدَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْتَقُورًا وَمَا مَنْعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إلَّا أن كَلَبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَأَتَيْنَا دَمُودًا قَتَمُ بَصِيرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالآياتِ إِلَّا تَخْوِي فَوَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَةَ الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا كِتَنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّدَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ ونخوّفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْنِ سَقَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقَ تَقْوِينَ قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيْهِ لَئِنْ أَخَّرْتَنِي إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَ النَّدُرِيَةَ إلَّا قَلِيلًا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيرك ورجنك وشاركهم, وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا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 وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا أَفَأَمِنْتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْجَانِبَ الْبَرَّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَتُمِلُّوا لَا تَجِدُونَ لَكُمْ وَكِيلًا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى؟ فيرسل عليكم قاصفاً فيرسل عليكم قاصفاً من الريح فيخرق لكم بما كفرتم ثم لا تجد لكم علينا بني تبيعة.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 سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْمِيلَ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا وَمِنَ الْلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِنَافِلَتَكَ عَسَاءً يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا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 إن فضله كان عليك كبيرة قل إن جتمعات الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثني لا يأتون بمثني ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا.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 ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس يُؤْمِنُوا يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا, إلا ذا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا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 قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قترا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم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 وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقُرَاهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْتُبٍ وَنَزَلْنَا وَنَزَلْنَاهُ تَنْزِيلًا قُلْ أَأَمِنُ بِهِ أَوْ لَا تُمْنُ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتَلَّى عَلَيْهِمْ إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعونا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا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 وكبروا تكبيرا